ذلك بأن الذين كفروا استبعوا الباطل وأن الذين آمنوا استبعوا الحق من ربهم كذلك يضغب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فطب الرقاب حتى إذا أسنتموهم فشدوا الوثاق فإما مدنا بعد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 يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعتل لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فأحبط اعمالهم افلا يشيروا بالارض فينصر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 والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مأوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي اخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بلنة من ربه كمن زيل له سوء عمله واتبعوا أهواءهم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 ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وشوق ما أنحمى كمن هو ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين نعوذ العلم ماذا قال ألفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى ورااهم تقواهم فهل ينظرون الا السعداء تاثيرهم بختجا فقد جاء اشراقها فانما لهم اذا جاءتهم لافراحهم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 كنظر المرسي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عتيتم إن توليتم انكسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها إن الذين افتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان لَهُمْ لهم لَهُمْ لهم ذلك دينهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم نشرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأجبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أشخف الله وترهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أضغالهم ولو نشاء لأريناتهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاء ورسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا, شيئاً وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا رسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وفجوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغزر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يسركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغالكم ها أنتم ها